ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيب الكفار ولا ينادون من عدو نيلى ولا ينالون من عدو نيلى إلا كتب لهم به عمل صالح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 لهم لعلهم يحذرون.